لَنَظُنُّكَ مِنَ الكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُم رِّسَالَةَ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أمين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 فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَ لَن نَّعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا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 الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا 117. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين 118. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد ايته من ناقة الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب أليم. واذكروا 114. وعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا 115. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِن رَبِّهِ قَارُونَ إِنَّا بِمَا أُبْسِلَ بِهِ 120. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون 121. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فَأخَذَتهُم وَجِفَةُ فَأَصبَح فِي ذَارهِم جَثِمِين فَتَوََّ عَنهُم وَقَالَ يَا قَوْم لَ قَدِأَ بِلَوْتُكُمْ مِسَلَةَ رَبّ وَنَصَحُ لَكُم وَلَ ل تُحِبُّونَ النَّ صِحين وَلُوقًا إِذ قَالَ لِقَوْمِهِين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 وَمَا وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 118. 114. وامرأته كانت من الغابرين 115. وأمطرنا عليهم مطرا 116. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين 117. وإلى مذين أخاهم شعيبا 118. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 117. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا 118. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم